السلام عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل هل الوضوء شرط لصحة الطواف نعم الوضوء شرط لصحة الطواف وليس شرطا لصحة السعي فالطواف شأنه مثل الصلاة الطواف شأنه مثل الصلاة فلا يصح الطواف إلا بطهور لا يصح الطواف إلا والمرأة على طهارة نعم أحسن الله عليكم يقول هل يمكن الإشارة للحجر الأسود عند الانتهاء من صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم جاءت الإشارة إلى الحجر الأسود عند كل شوط عند كل شوط إلى آخر شوط من. الأشواط فإنه يشير إلى الحجر الأسود أما بعد صلاة الركعتين خلف المقام لا أتذكر الآن شيئا عن ورود ذلك في الحديث أو عدم وروده نعم أحسن الله عليكم يقول إذا تحلل الحاج التحلل الأول برمي الجمرة الكبرى ثم حلق ولم يطف طواف الإفاضة في يوم النحر هل يرجع محرما إذا غربت الشمس أرجو التوضيح لا يرجع محرما وإنما يبقى حلالا ولا يرجع إلى إحرامه على الصحيح من قولي العلماء في هذه المسألة وقد ورد في ذلك حديث أنه يرجع إلى إحرامه وحكم عليه غير واحد من أهل العلم بالشذوذ. فالصحيح أنه لا يرجع إلى إحرامه نعم أحسن الله ليكم هذا يسأل عن فضل العشر من ذي الحجة والاحكام التي تتعلق بها العشر الأول العشر الأيام الأول من شهر ذي الحجة هي خير أيام السنة وأفضلها على الإطلاق كما أن الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان خير ليالي السنة وأفضلها على الإطلاق وفي العشر ذي الحجة يوم عرفة خير الأيام وفي ليالي العشر الأخيرة من رمضان ليلة القدر خير الليالي وأفضلها وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أيام العمل الصالح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 أيام العمل الصالح وأفضل أيام المسابقة إلى الأعمال الصالحة وأفضل الأوقات أفضل أوقات التزود إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح ولعل ذلك من الأسرار أسرار القرآن في ورود قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى جاءت في قوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فهذا التزود خير أيامه وأفضلها وأجلها على الإطلاق هو أيام العشر أيام العشر العشر الأول من شهر ذي الحجة و يجتمع في هذه العشر أمهات الأعمال الصالحة ما لا يجتمع في غيرها قد تجتمع أعمال أخرى صالحة في غير العشر لكن ما يجتمع في أيام العشر من الأعمال الصالحة لا يمكن أن يجتمع في غيرها فيها مثلا الحج وفيها الأضاحي وهذه لا مكان لها إلا في هذه العشر مباركة فيجتمع فيها من أمهات الأعمال الصالحة وأنواع التقرب الى الله سبحانه وتعالى ما لا يجتمع في غيرها والمسلم يجاهد نفسه على اغتنام العشر فإنها موسم رابح لتجارة الآخرة وإذا كان تجار الدنيا يحسبون حسابا عظيما للمواسم المربحة ويجتهدون فيها بيعا وشراء ما لا يجتهدون في, في غيرها لعظم ما يحصلون فيها من ارباح دنيوية فإن المسلم الناصح لنفسه يجتهد في هذه العشر مباركة ومن أعظم مواسم الربح والغنيمة اجتهادا عظيما ويغتنم هذه العشر مباركة خير اغتنم ويغتنم ايام قلائل الآن نستقبلها ما بقي عليها إلا أيام قليلة وبعد وقت يسير وإذا بنا قد ودعناها فسريعا ما تنتهي لكن العاقل يحرص على أن يودع في هذه العشر أعمال عظيمة وجليلة ومتنوعة من الأعمال الصالحة يلقى الله سبحانه وتعالى بها فالثواب فيها عظيم والأجر فيها جزيل ويخير أيام العمل الصالح خير أيام العمل الصالح ويجتهد العبد فيها ما تيسر لهم الأعمال الصالحة من صيام يصوم التسع كلها وان كان حاجه لا يصوم يوم عرفه ويوم العيد يحرم صيامه ويكثر فيها من الذكر ولا سيما الكلمات الاربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر <تصفيق> يكثر فيها من التكبير والتهليل والذكر لله جل وعلا يكثر فيها من قراءة القرآن يكثر فيها من النوافل الصلاة المفروضة أيضا تعظم عنايته فيها من حيث التبكير إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك هم الرباط والمكث في المسجد بعد الصلاة يجتهد فيها في قراءة القرآن والصدقه والبذل يعتني بالأضحية من الأعمال العظيمة الجليلة في هذه العشر إلى غير ذلك من الأعمال التي تتيسر له في هذه العشر المباركة ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسماء العسنة الحسنة وصفات العليا أن يبلغنا أجمعين هذه العشر المباركات وأن يغنمنا خيرها وأن يوفقنا لحسن اغتنامها وأن يرزقنا فيها العمل الصالح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 اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله واخره على نيته وسره اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين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 على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه وذكر بترس الفجر ابتداء من الغد في فتح المجيد بإذن الله سبحانه الله خير